الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونرغب بالله من شرور أنفسنا ونسيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادئ له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله أما بعد في خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي اهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياء الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه تعالى وليه ذلك والقدر عليه ما في شرح كتاب أو مثل الأربعين النووية للشيخ أبا زكريا بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بما قدم من العلم وإن شاء الله تعالى اليوم نعمل الحديث الثالث وهو حديث أه حديث أه عمر بن عمر رضي الله عنهما وهو قد خرجه الامامان او الامامين البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى كلاهما من أكثر من رواية وأشعرهما طريق أكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا طريق آخر وهو حبيب بن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا خرجاه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما الذين هم أصحى الكتب المصنفة وهناك رواية أخرى نعم هناك رواية أخرى في مسند إمام أحمد بن حمد الشباني رحمه الله تبارك وتعالى وهي من رواية جرير بن عبد الله البجل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يرويه أو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دنيا الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذه رواية جاءت روايات أخرى بتقديم الصوم على الحج وليس هناك شيء في ذلك لأما كما نعرف في نقل الحديث أو تدوين الصوم وربما سمع الحديث عبد الله بن عمر في وقت هذه الرواية وسمعها في وقت آخر برواية أخرى وربما سمعها منه احد من روى الحديث عنه باختلاف الروايات لذلك جاءت الروايات المختلفة في الالفاظ وهذا لا يؤثر في الحديث من حيث الصحة والضعف لانه لم يتكلم احد في بيان ذلك الا انه اختلاف الروايات في ذلك باثني بها الصحيحة ولا تضر في ذلك شيء او لا يضر في ذلك شيء اذ انه قدم الصوم على الحج او قدم الحج على الصوم وذا نظرنا الى الاحديث التي هي تدعي او هي تتكلم في هذا الامر او الحديث الذي مر علينا في المرة الماضية وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبيل عليه السلام كان في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر وقال وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبب فبدأ بالصوم ثم الحج والأصل في تقديم ذلك عن هذا أو الصوم على الحج أن الصوم فرضه في كلام او في التقييم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه صوم رمضان الله تبارك وتعالى امر بصومه وهو فرض لا يسقط عن المكلف اما الحج فانه يجب على المرض في مرة واحدة او في العمر مرة واحدة كما سيأتي في الكلام عن كل الناس ركل من هذه الأركان بتفصيل كل ركل من هذه الأركان بتفصيل إن شاء الله تعالى كذلك هذه الأروايات كلها التي جاءت عن هذا الحديث منها ما خرجه الإمام البخاري ومنها ما خرجه الأمم المسلم ومنه ما خرجه الإمام أحمد رحم الله الجميع, رحم الله الجميع. وكما أثلفته أننا نسير في هذا الكتاب بين الحديث والفقه للجمع بينهما فالأصل أن نجمع بين الحديث والفقه وليس أن نجمع الحديث فقط دون فقهه أو نجمع فقه الحديث دون روايته، فالأصل عند عهد العلم الجمع بين الاثنين لذلك كان فقهاء المحدثين من أعلى درجات العلماء من أعلى درجات العلمان والأصل أن نتمسك بالرغاية مع الدراية حتى نصل إلى المطلوب نصل إلى الغاية المرجوة من هذا العلم لهذا الحديث يبين لنا أركان الإسلام يبين لنا أركان الإسلام بداءة هناك من يقوله لماذا ذكر الإيمان النووي رحمه الله هذا الحديث وقد جاء ذكر هذه الأركان خمس في الحديث الذي قبله الذي فيه جبجيل يسأل النبي, صلى الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد شهادة ألاعي ذهب الله وأنا محمد رسول الله وإرقاء الصلاة وإتاء الزكاة صوم رمضان أحج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال صدقت فأجابه فسبقه على هذه الإجابة فلماذا أدخل الإمام المعوي رحمه الله بعد ذكره لهذه الرواية الطويلة أو الحديث الطويل الحديث جبهين ذكر هنا هذه الصيغة أو هذه الرواية ولو نظرنا الى اول الحديث لنظرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنيا الاسلام على خمس فالبناء يأتي بالاركان وهنا يقصد او يقصد الامام النووي رحمه الله ان يبين مفهوما واضحا ويدل الامة عليه وهو البناء او الاركام فلم يظهر من بيان الاركام شيء في حديث جبريل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فاجابه دون ان يبين انه بناء للاسلام اما هنا فتكلم عن البناء تكلم عن البناء والبناء لا يجوز الا باركام او لا يكون الا باركام فذلك قال بني الإسلام, الإسلام على خمس وقال أهل العلم أن البني هنا الذي بنا هو الله تبارك وتعالى وهو الشارع الذي شرع لنا هذه الشريعة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي هذا أمر في الماضي أي أن الله تبارك وتعالى بنى لنا هذا الاسلام على خمسة اركان على خمسة اركان منها الشهادة ومنها ايضا الامان بنبي صلى الله عليه وسلم وشهادة انه نبي ورسول ثم بعد ذلك باقي الاركان ثم بعد ذلك باقي الاركان يسود ان شاء الله رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة هو كتاب جيد جدا تكلم فيه ايضا عن هذه الامور او هذا الحديث وما يكون فيه من فوائد حول الصلاة استخرج بهم فوائد من كثيرة طيب في وذكر فيه رواية بمعنى او رواية فيها بنية الإسلام على خمسة دعائم، خمسة دعائم التي هي مقصود منها الركن، فدعاءة الشيء ركنه الذي يقوم عليه، الذي يتأيّن منه الشيء. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنية الإسلام على خمس. كما ذكرت البناء في صوت يا البناء من بنى الرجل البيت اي اقامه على اعمدة او اقامه على اركان ثابدة والاسلام معناه العالم الذي هو معروف هو الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالضاعة والبراءة من الشرك وأهله ولكن الإسلام هنا المراد منه ذكر خمسة أركان بيّنها الله تبارك وتعالى لنا ونقلها إلينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بنيا الإسلام على خمس، لا سادسا لهما، وأيضا لا يجوز أن تكون أربعة أو ثلاثة أو اثنين، فالبناء على هذا، البناء بنيا على هذا، فلا يجوز أن يقل أو يزيد، وهذا الإسلام. وهنا المراد منه الإسلام بالمعنى العام لأننا ذكرنا في حديث عمر وفي الله عنه لا تكلمنا عن الإسلام مفردا فورادوا به الإسلام كله, كله أما إذا أضيف إليه الإيمان فورادوا بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة وإذا جاء الإيمان مفردا فوراد به الاسلام كلهم فيطلق عليه او اهل العلم يقولون فيهما اذا اجتمع تفرق واذا تفرق اجتمع فالمراد هنا الاسلام كل الاسلام كل الاسلام بنية وتأسس وقيم على خمسة دعائم وخمسة أركان. أول هذه الأركان شهادة الله لا إله إلا الله هذه الشهادة تكلمنا عنها في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل جبريل النبي صلى الله, صل الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكن سريعا مراعجة فيه الشهادة هي الاقرار بالقلب والندق باللسان الشهادة هي الاقرار بالقلب والندق باللسان اي انك تقرر وتصدق بقلبك وينطق بذلك لسانك هذه هي الشهادة لذلك اذا مهدت الى مكان لتشهد فيه بشيء فهذه الشهادة تكون بالقلب واللسان بالقلب واللسان والشهادة غير الامان لانه هناك تمن يخلط بين معنى الشهادة وبين معنى الامان فالامان المعروف هو قول اللسان وعمل الجوارب وتصديق القلب اما الشهادة فهي اصل اصلا يقوم عليه تصديق القلب والنطق باللسان. فشهادة أن لا إله إلا الله يقر بذلك قلبك أي بهذه الكلمة وهذه قد شهد الله تبارك وتعالى بها لنفسه كما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قاهن بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فشهد تبارك تعالى على هذه الكلمة بنفسه وأشهد عليها الملائكة وأولو العلم من الأنبياء ومن تبعهم ولا إله إلا الله ما فيه. وإثبات نفي جميع ما يعبد من دون ذات العبادة لله تبارك وتعالى فهذا أصل من أهل السنة وأرسل المرسلون بهذه الكلمة وهذا هو الدين القائم وما من رسول إلا أنبر قومه من الشرك ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى المراد هنا توحيد الله في ألوهيته وفي عبادته وليس كما قالت الأشاعر وجمعوا بين العبادة لي الألوهية وجعلوا الألوهية الردودية فضميوا الردودية إلى الألوهية وجعلوا الردودية أصلا وتنحوا عن الألوهية لذلك وقعوا فيه أمور كثيرة وقالوا ان الله قادر على اختراع مغير ذلك من الامور وفي ذلك قال الله عز وجل وما يؤمن أَكْفَرُهُمْ بالله إِلَّا وهم مشركون. اي مشركون في توحيد الالوهية ومؤمنون في توحيد الربوضية فالربوضية ما انكرها احد الا على سبيل المكابرة على سبيل الجهود بقول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها الانفسهم ظلمن هو الاله فهم قرونا بذلك اما الالوهيه فجحدوا وكفروا بها وقالوا ما نعبده الذين يدعون من دونه إلى الذين يدعون من دونه يقولون لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما ي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهم مقررون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب والرازق والمدبر وهو الخالق ولكن قالوا يعبدون هؤلاء الأصنام والأنباب والشجر والدواب والبحار والأقنار والشمس والنار وغير ذلك والقبور يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفا ويحسبون أنهم يرسلون صنعا فضلوا وأضلوا فالكل يقع في ذلك وهو الشرك بقول الله تبارك وتعالى على لسان بخمان يا بني إن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فوقع فيه من وقع نصد الله السلام شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهنا ذكر العبادة وذكرت الرسالة ولم تذكر النبوة بناء اعلى مقامات العبودية العبادة الله تبارك وتعالى كثيرا ما يشير الى ذلك في الكتاب النبوي والكتاب العظيم الى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له سبحان الذي أسرى بعبده ليلة مثلا من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه أضاف إليه العبادة أضاف إليه أنه عبده وهذا أعلى مقام العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش مقريش من العرب والعرب من بلوات إسماعيل بن إبعهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأزكى نسب وأشرف نبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان به واجب ومن سمع به ولم يؤمن به فالنار أولى به كما ذكر ذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو معنى شهادة أمى محمد رسول الله فعاته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابنا عنهنها وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه الأمور التي يجب على كل مسلمين ومسلمة أن يتعلمها من تفلها ويفهم ما فيها من أمور فالمعنى الذي يقوم عليه او تقوم عليه هذه الشهادة شهدت ان محمد رسول الله ان تطيعه في كل شيء وتصدقه في كل شيء كل ما يأتينا منه صلى الله عليه وسلم صحيح مسند هو مقبول معنول به لا يرد مطلقا ولا يعمل العقل فيه وجود نص صحيح وذلك لان هناك كما قال اهل العلم لو رأيت نصا صحيحا مخالفا لما هو في عقلك في عقلك فاتهم عقلك فاتهم عقلك, عقلك, عقلك فالتصديق والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاشتناب كل ما نهى عنه وزجر أن تجتمب كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من لكم كثرة مسائبهم واختلافهم على أنبيائهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتمهم ختم الله به رسالة وليس بعده رسول ولا نبي وليس بعده رسول ولا نبي وكل من زعم ذلك فهو الدول واما عيسى عليه السلام فينزل في اخر الزمان يحكمه في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدعو إلى دينه أتي بشيء جديد وإقامي الصلاة وعيتاء الزكاة وإقامي الصلاة الصلاة فيها كلام كثير في أهل العلم وفضلها لا يخفى على أحد من أهل العلم لا سيومع العوام لأنه لو فرقنا بين أهل العلم وطلابته وبين العوام في معرفة فضل الصلاة ما نرى فرقا فالكل يعرف أهمية الصلاة دي. والصلاة كما عرفها الفقهاء عند العربي بنعنى الدعاء اما عند الفقهاء عند الوضو او عند اهلت الصلاح فهي اقوال و افعال خاصة مختتمة بالتسليم مبتدأة بالتكبير فهي اخوال و افعال خاصة بهذه العبابة لا, لا تصلح لغيرها و اقامتها اي نعم بعضهم قال الذي يريد ان يكلم الله فليدقوا في الصلاة من يريد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن وهي صلة بين العبد وربه لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فهذه قربة لله, قربة لله تبارك فإقامتها هي الاتيان بها على اكمل وجهي كما فعل ذلك مبيل صلى الله عليه وسلم لقوله كما في الصحيحين صلوا كما رأيتمون وصلي فالاصل هو عدم مخالفة فالاصل هو عدم مخالفة في ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي هذا امر للصحابة رضوان الله عليهم لأن هناك من الذين يتفلسفون يقولون هذا أمر للصحابة وليس أمر لنا وكيف لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول الباطول بأن كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد أي برجال ثقات عدود محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصدور وحيئته اي حيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا صحيحة بالتلقي فكل رجل نقل هذه الصلاة غيره كما فعلوا في الوضوء كما فعلوا في مناسك الحج كما قال لي رسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم في سوق ان شاء الله ترد دعوى عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم و كل فكل احواله اتت الينا صحيحة ثابتة بالكيفية ومحفوظة في الصدور وفي السطور فنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا صلوا كما رأيتمون أصلي لما فضع في أحاديثه صلى الله عليه وسلم رأ... لا رأينا الأحاديث الدار على كيفية الصلاة وروى ذلك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعائشة رضي الله عنه وغيرهما من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين إذن لا حجة أن نصلوا بخلافة بخلاف صلاته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم لذلك جاء عند الفقهاء في تعريفها أفعال وأخوال مخصوصة فهذه أمور مخصوصة لا يجوز المخالفة ذلك لأنها مخصوصة وإقامة الصلاة منها هذه الكيفية وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خشوع وتدبر وما يعرض بشروط الصلاة وأركانها وسلمها وما يكون في ذلك من أمور مكتوبة ومعروفة عند الفقهاء وفي المطولات ليس المعياب فيها هنا مناسبا ولكن المرور يكون سريعا ان شاء الله تعالى فاقامة الصلاة من حيث الخشوع والاتيان بهيئتها الصحيحة والتدبر فيها واقامتها اقامة صحيحة والإكام بها في وقتها حتى لا يدخل صاحبها في قول الله تبارك وتعالى فويل المصليين الذين هم عن صلاته سيهون فكان لهم الويج والعويل قيل أنه واد في الجهنم وقيل هو يسلوب زجر ونهر وغير ذلك من الأقوال فالأمر فيه بامتثال الإقامة, الإقامة الصحيحة التي إذا أقيمت قبلت لذلك يقول المؤذن عندما يقيم الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فما دام أن الصلاة أقيمت فلا بد ان يتهيأ لها الشخص، يتهيأ لها الشخص. هنا نقف الوقفة، وهو الجدل الذي يدور في هذه المسألة حول كفر تارك الصلاة، وهل يكون كفرا دون كفر، الكفر مخرج من الله، ام هل يتركها تكاسلا يكون عليه إذن؟ الذي لا يتركها إلا جاحدة أو غير ذلك من الأخوان الكثيرة التي دار عليها الكرام في المطولات عند الفقهاء من المذاهب وغيرهم. هذا يحتاج لبحثي يطول ولكن بالاختصار إن شاء الله تعالى نقول ما فيه هذا الإفادة إن شاء الله عز وجل هناك أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الفرق بين الذي يتوقي الصلاة من الذي يقيم الصلاة وكما جاء خبر عن معاذ رضي الله عنه امين الان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس, رأس الامر الاسلام معموده الصلاة عموده الصلاة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة هنا ننبه على امر مهم هو ان السلف قدون الله عليهم حتى الامام احمد يعني من اول الامام احمد ومن قبله كان لو يتذوقون بين من تركها جهودا ومن تركها تكاسلا فكان الترك يأتي على العموم الترك يأتي على العموم اما من بعده ففصلوا في الامر فصلوا في الذين يتركونها على سبيل التهاون والتكاسل، والذين يتركونها جهودا ولكن ان شاء الله تعالى نأتي بشكل من التفصيل حتى نفهم ان شاء الله تعالى هذا الأمر هناك قول أجيب استختيامي رحمه الله قال ترك الصلاة كفر ولا يختلف فيه ترك الصلاه كفر ولا يختلف فيه وذهب بذلك جماعة من السلف وذكر ابن رجب رحمه الله ان هذا قول ابن وارق واحمد واحساق ابن راهويه اي ابن راهوين على لغة اهل البغه هو احساق تكلموا أجمع على أن أهل العلم أجمعوا على هذا الرواية وذكر محمد بن بن نصر النروزي كما في تعظيم قبل الصلاة الذي تكلمت فيه أول الأمر وقلت أنه كتاب عظيم فيه كثير من الفوائد قال هو قول جمهور أهل الحديث هو قول جمهور أهل الحديث أي أنه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه لا يختلف في لأن هنا لم يفرق بين ذلك وأمر آخر وهناك بعض من أهل عندما الناسأل بعض الشيء وقال أن أركان الإسلام كلها بمثابة أو بقدر ما يحتم. فمن ترك شيئا فيها اي في هذه الاركان عمدا فهو كافر عمدا فهو كافر اي الذي يتعمد ترك ركن من اركان الاسلام سواء الصلاة او الصيام او او الشهابتين الشهابتين عمدا او غير عمد فهذا يعني هناك كلام اخر اما الصيام والصلاة والذكاة والحج من تركها عمدا فهو كافر وهذا او هؤلاء الذين قسموا هذا فرقوا بين العمد وعدم العمد الذين يأتونها تكاثرا او تهاورا او لصد شيء معين تجاه هذه الصلاة او هذه الاركان فيكون الامر فيك كفر دون كفر او فسوق او ظلم او غير ذلك من وعلي ذلك عن سيد بن جبير ونافع الحكم وأحمد اختار رواية له عن طائفة من أصحابه يعني أصحاب أحمد من تلاميذه اختاروا رواية في ذلك عن بعض أهل العلم الذين قالوا بعدم العمدية عدم العملي معي أخوة لا تشتتتم طيب هذه المسألة مهمة فلا بد أن نكون فيها الأمر فيه تدبر إن شاء الله تعالى طيب فهنا الان ان هناك من فرق دون العمدية والذين لم يفرقون نقلنا ان معظم اهل الحديث او اهل العلم او الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفرقون بين العمد وعدم العمد فكانوا يحكمون بالكفر لمن ترك الصلاة لمن ترك الصلاة وترك الصلاة له علامات ويظهر على تارك الصلاة انه إذا قيل له تعالى صلبي او غير ذلك فربما انكر او قال ليس وقتها الان او او انا عندي عمل انهيه او غير ذلك ادخل كل هذا في العمد ادخل كل هذا في العمد الان الذي يقدم أمر على أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يخوض من الأمر لأنه قدم ما كان عليه التأخير فقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أقضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعصى الله ورسوله فتبضل دلالاً مبينة فالاصل في الافعال التي امر الله تبارك وتعالى بها ان تقدم على من سواها من افعال فالذين قدموا غير الصلاة على الصلاة فعدها الصحابة ومن تبعهم بانه خرج من ذلك والله استعلم كان جاهلاً فهنا هناك العذر بالجهل ولكن العذر بالجهل له شروط وله ضوابط منها انه لا يصل اليه الاسلام لانه الصلاة رقم اركان الاسلام لا يؤمن احد او لم يسمى احد بالاسلام الا اذا امن بهذه الاركان الخمسة فلو حتى نطلب عليه انه يعذر بالجهل لابد ان يكون لم يصله الاسلام لم يصله الاسلام مثل المناطق النهائية مناطق مثلا في الصومال بعيدة لا تعرف شيء او في الغابات او في غير ذلك لا يعرفون شيء عن الاسلام فهؤلاء عندما يسألون فليس هناك حجة عليهم لانهم لم يصلهم شيء اما في الدول الاسلامية أو فالحجة قائمة حتى لو لم أحد يدعوهم ينظرون الى المساجد وينظرون الى الناس وهم يذهبون إلى الصلاة فالحج قائمة ليس شرطا ان تذهب إلى وتقول له دعنا نصلي ولكن مجرب انه في بلد إسلامي ويقام فيها الشريعة الإسلامية فهذه حجة بذاتها هذه حجة بذاتها واضح يا أخي هذه المسألة يعني كما قلت نفار جدل بين اهل العلم كثير فمنهم من يفرقون ومنهم ما لا يفرق, يفرق ومنهم ما لا يفرق والاصل فيه اننا بمجرد اننا مؤمنون او مسلمون فلا يجوز لنا ان نترك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم على العهد الذي بيننا و الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني تقصد جهل في هذه المسألة فقط لو في الجهل في انه يقدم فرضاً عن المفضول أو, او مهم عن الأهم أو غير ذلك فهذه المسألة تدرك بعدين اما الجهل الذي يؤخذ به في العصر بالجهل انه نعم لا ليس الاتفاق موجود بين اهل العلم لان كما ذكرت هناك ادلة من كتب اهل العلم على ان هناك اختلاف بين اهل العلم على رأيي منه من قال بي بالكفر ومنه من قال بأنه يفرق بين الجهود والتكاسل وضربت مثل أو ذكرت بعض من الذين رووا في ذلك واجمع أهل العلم ذكره محمد بن نصر بن في تعظيم قدر الصلاة وقلت أن مذهب السلف وبعض الخلف في كفران ترك الصواد مطلقاً وهو قول ابن مبارك واحمد بن حنبل واسحاق بن رهوي وغيرهم اكدوا ذلك اما من بعده فقد تفرقوا بين الجحول والتكاسم بين الجحول والتكاسم فليس هناك اتفاق هناك الاتفاق والذي عنده اتفاق يأتي بالدليل ما شاء الله تعالى لاننا كما قلنا امه دليل نتكلم بالاسناد والدليل فانا ذكرت اقوال اهل العلم الذي آه جاء بالاتفاق فعليه البينه فعليه البينه والامر فيه سعه ان شاء الله تعالى اننا آه يكون هناك نصح وتعاون بعوى وعيد ذلك للبعد عن هذا الأمر لا أعرف أقرأ هذه الوضع لا أمعد راه والله أحاول أقرأها لكن لا أستطيع اللهم مستعيل طيب الشيخ الباني له رسالة في الكفر تارك الصلاة وصدق على هذه رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأيده فيها والشيخ ابن باز رحمه الله له رأي أيضا فيها ولكن ليس على هذا أن نقول بأن الأمر كله مصب على هذه الرسالة هناك أقوال كثيرة من أهل العلم. فأنا لم أرجح رأيا على رأيه أنا قلت أن هناك الأصل أنه كذا وكذا وهناك اختلاف بعد ذلك حصل ما بين كذا وكذا والذي يقرأ لهذه الرسالة اللي قرأتها منذ سنين يعني أولا الشيخ الألباني رحمه الله أظن يعني في سنة موته أو في مقرب موته قرأته هذه الرسالة يعني هو يتكلم عن هذا هذا الأمر يعني ذكر الذين فرقوا وذكر الذين تمسكوا في الأمر وبيّم الأمر في ذلك وأظن أنه يعني رجح المسألة أو الأمر الآخر لأمور معينة متعلقة بالضرر و. غير ذلك المأمور التي هي معروفة في أصول الفقه الجلب المنفع وصدد ذرائع وغير ذلك فربما قدموا هذه المسألة عن غيرها لهذه الأيوم مع الأخوة فأنا فقط أنا ذكرت أقوال أهل العلم في هذا وذكرت أن المذهب القائم إذا المتقدمين أو السلف ربون الله عليهم أنهم لا يفرقون بين الترك الجحود أو الترك للتكاثل لو كان الأمر ذلك لو كان الأمر أي لو كان ذلك كذلك نعم لو كان ذلك كذلك لو بين النبي حديث بحديث أو بين الصحابة من دون الله عليه من دون سئبوا عن هذا الأمر وكانوا أبان وقالوا من تركها جهودا أو من تركها تكاثلا وحتى من ابي بكر رضي الله عنه لما نتكلم عن الذكاء عندما قاتل المانع الزكاة لم ينظر هل هم تركوها جهودا ام تركوها تكاثرا ام غير ذلك ولكن حاربهم جميعا ولم يسأل عن احوالهم ومسألة الصلاة جهودا ام تكاثرا ما هذه المسألة غيبية لا يعلمها الا صاحبها لانه ربما يرتب لك اميه أتكاثل عن فعل ذلك وربما هو يجحد هذا الأمر كما يفعل المنافقون في المنافق المنافقين في المنافقون يجحدوا بها في قلوبهم ولكن يبقروا عكس ذلك على ألسنتهم فهمت هذه المسألة فنحن ننقل عن السلف رضوان الله عليهم ما تكلموا فيه ونبين الفرق بين السلف ومن تابعهم او من جاء بعدهم وتفصيل المسألة وتفصيل المسألة والترجيح يكون بجميع الادلة اكثر فاكثر لا الخارج لهم يعني منهج اخر اخر جدا منهج آخر جدا فهم يكفرون مرتكب المعصية أما أهل السنة فلا يكفرونه ولكن نعم لكن هذه المسألة ما تكلم فيها أحد أن الخوارج اختلفوا مع أهل السنة في تكفير الصلاة، لأن في ذلك لكان جاء عن الإمام أحمد رحمه الله شيء في ذلك، حتى قلت الذين قالوا بتكفير ترك الصلاة عند منهم رواية لأحمد نقلها عنه أحد أصحابه، نقله عنه أحد أصحابه أنه قال يكفر العمد انا غير العمد فلا يكفر فالبغاء اولا احمد رحمه الله قدام في مسألة واحدة أربع أقوال. اربع اقوال فالمسألة فيها كما قلت خلاف يطول جدا ولكن كما نبين انا ذكرته حتى لا يتصل مجال الاختلاف في هذه المسألة ف قلت رأيه هؤلاء وقلت رأيه هؤلاء والترجيح إن لم وفقوا فيه فهناك أهل العلم رجحوا فيه هناك أهل العلم رجحوا في ذلك والقول للكبار من أهل العلم رحمهم الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وضحكوا إخوة إن شاء الله فليس هناك تعصب ل رأيين أو غير ذلك إلا بالدليل إلا بدليل من الكتاب والسنة اللهم استحب طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعرفنا الإقامة وهي الإتيام بها على جدتها وعلى تمامها فهذا هو الإقامة من تدبر وخشوع وأركان وشروط وصلم وهيئات وكل ما تقوم به الصلاة فهو إقامتها فهو إقامتها يدخل بذلك من شروط الصلاة أيضا الطهارة وغير ذلك فكل هذا يتعلق بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة وعلى وقتها أيضا و عدم طياعها وتأخيرها وغير ذلك وعد بعضهم اي كثير من اهل السنة الصلاة في المسجد وبعضهم اكتفى بالجماعة وبعضهم اكتفى بالجماعة فالاصل في الجماعة انها تجوز في اي مكان وتقام الجماعة بثنين فاكثر وفي المسجد الحديث, الحديث صلاة احدكم او صلاة الجماعة افضل من صلاة الفد الفد بي 27 درجة يعني الصلاة في البيت افضل منها صلاة الجماعة ولا يذكر في النسجد لان الجماعة لا تقتصر على النسجد فقط فصلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد في 27 درجة وبعضهم قال بانه يؤثم من ترك الجماعة يأثم من ترك الجماعة وهناك بعض الاثار وردت في هذا الامر وبعضهم تشدد في هذه المسألة وقال من ترك الجماعة واستمر على ذلك متعندا فيكفر من ترك الجماعة واستمر على ذلك متعندا فيكفر واشدها اواشد هذه الاراء وهذا الرأي وبعضهم قال ينقص منه الفضل الذي هو سبعة وعشرون درجة سبعة وعشرين درجة تذهب منه والإنسان في حاجة إلى كل درجة حتى يرتقي فالأصل للرجال الجماعة والنساء البيت والانفراد للنساء ليس فيه شيء فهو الأصل لكن إذا ذهب إلى المسجد فلا تمنع فلا تمنع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع لناء الله مساجد الله وكان عمر رضي الله عنه يكره بذلك، ولكن ما كان يخطيع أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولها نفس الأجر فأجرها مسجدها في بيتها خير من مسجدها او المسجد الذي تذهب اليه فالصلاة المرة في بيتها خير من صلاتها في المسجد الذي تذهب اليه لان ذلك عفة وصوانة للمسلم المؤمنة التي باعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة وال. إيمان نعم نعم الله مستعب فهذا فضل فضله الله تبارك وتعالى على كثير من النساء ولم يوجب عليها الجماعة ولم يوجب عليها الجماعة وغير ذلك من الأمور التي يطول الكلام حولها ولكن يا ليت قوم يعلمون في فإقامة الصلاة نعم إذا خرجت في لباس الشرعي وتخرج إلى المسجد بإذن زوجها فلو زوجها قال لها لا تخرجي لا تخرج أما إذا كان هناك درس علم أو صلاة تحب أن تذهب إليها لابد به من أذن الزوج وإذا أبنه خرجوا في هيئتها الشرعية وتلتزم بالأدام الإسلامية وتعود مرة أخرى لهذا حال السلف رضو الله عليهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله النساء الأنصار لم يمنعون الحياة وأن يتفقهن في دين الله فكل يبعدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألناه عن الدين فتعلمنا أمور الدين فقال صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة أي الإتيان بحق الله تبارك وتعالى في أموالك والزكاة هو مقدار معين من المال يخرج لهدف معين. فهناك زكاة المال وهناك زكاة الفطر وهناك زكاة يعني هناك أنواع كثيرة من الزكاة ولكن الأصل أنه يطلق الزكاة بدون تقيد في الحديث وقيل زائت الزكاة فالأصل في زكات فرضت الله تبارك وتعالى زكاة فرض الله تبارك وتعالى على العبد لا يجوز لحر أن يؤخرها ما يجوز له أن يؤخرها وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، وقال له إنك تقضي إنك تقضي قوم أهلك فاجعل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله لبا وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإطاء الزكاة وفعلنه أن الله أن فجاء الأول ما تدعون ذلك شاهده الله إله بالله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوك لبالك فعليهم أن الله اطلب عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لبالك فعليهم أن الله اطلب عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم الشاهد هو هذه الجهة بعد أن علمهم الشهادتين وبعد أن علمهم الصلاة يعلمهم الزكاة صدقة صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فهو مقدار يخرج العبد لله تبارك وتعالى تقربا من إليه معين يحدد بالشر فرض على العبد لذلك لما خليفة المسلمين أبي بكر رضي رب الله عنه لما قاتل مانه الذكاء قاتله لأنهم جحدوا أي منعوا الذكاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهنا لم يسألهم أو لم يفرق بين الذي جحدها والذي تكاسل والذي نسي وغير ذلك فقاتل الجميع فقاتل الجميع والأكثر من بارك أنه ارتد وأكثر من بارك أنه ارتد فالأصل في الإتيان أن تأتي بالشيء هذا ما قال إيجاء الزكاة إيجاء الزكاة طيب هنا لحد إن شاء الله تعالى في احد ان شاء الله تعالى هي يقرأ اليوم هذا الحديث مثلا او الذي يريد ان يقرأ الثلاث الحديث السابقة لان الساعة الان الحديث عشر ان شاء الله تعالى وسنكون في المرة القادمة ان شاء الله تعالى لانتهاء الوقت ربكم طيب احنا اتفقنا ان شاء الله تعالى على ان هذا المدل ان شاء الله تعالى سيحفظ بانتهاء الدروس يعني انا ما ما انتظم بوقت معين في الدروس هناك من اهل العلم ان شرح هذه الاربعين في اقل من عشر محورات ولكن انا لست بصدد اني يعني اقول ب درس في مسجد هنا يعني مثلا لا اعتمد على هذا انه مسجد او لا اعتمد اني اقوم بتسجيل اشريطة على موقع او غير ذلك، ولكن هذا في العلم ولو اخذنا في حديث عشر محاضرات ما يهمني المهم ان نتعلم الحديث والفقه ان شاء الله تعالى فابتفقنا ان ان شاء الله تعالى بعد نهاية هذا الكتاب سيكون, ك... سيكون كثير من اهل العلم او سيكون كثير من الاخوة هنا ان شاء الله تعالى الاخوة والاخوات قد حفظوا هذا المد وهي قد حفظوا هذا المد لان هذه الاربعين وهي بسيطة وصغيرة وهي جواب كلام كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ف يجمع في صدره كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جل به على امور كثيرة من الدين في كلمات بسيطة فهذا خير كثير ماشي يا أحيا إن شاء الله لما تكون معنا يا أحيا إن شاء الله أتعرف بعد أنت تتكلمني عن المسيجر يعني نهدي شيء ما تتكلم شكله <تصفيق> طيب في احد ان شاء الله تعالى ف بارك الله فيكم يعني حاول حفظ هذه ال فليس شرطا ان يعني ان يقرا هنا طيب هيسال السؤال لو انا عارف شو يعني هناك من يخرج او هناك من ليس بحفظ فانا هدفي ان يحاول حفظ يعني لو لم يريد ان يخرج على اللاقط ويقرأ ي... هو فقط يعني يتابع معنا في الحفظ يتابع معنا في الحفظ اهل العلم يقومون اول الطلب هو حفظ الاربان فنحن تعالوا همتنا الى ان نحفظ الصحيحين ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى نريد ان ترتفع همتنا همتنا الى الى حلم الصحيحين ان شاء الله تعالى نعم سولت هذا الامر اليهود عليهم ان الله يستحقون كانوا يكرهون جبريل كمكائن او ميكان فاخير ان شاء الله تعالى فهذا كان هناك قبل بعض اليهود عندما ينزل عليهم جبريل عليه السلام بين سواعق أو بالعذاب أو بغيب ذلك فكره جبير عليه السلام فإنسى الله تبارك وتعالى من كان عضوا لله وملائكته وجبير ومن كان فإن الله عضوا للكافرين الكافرين أن أو كل من يكفر بملك واحد فهو من الكافرين فهو من الكافرين وخص هنا جبير الملائِم، وأنه الملائكة لقاعدة واحدة العربية هو ذكر الخاص بعد العام، يعني يعم أولاً، ثم يخص، وهذا يدل على الخصوص أنه يخص بهذا الأمر أي لأهمية هذا الأمر، وهذا يظهر كقولك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه فهذا قول الصحابة وهم على أكثر الأقوال أما الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفعندما تقول وآله وصحبه فتذكر الصحابة مع الآل وهم من الآل وهذا قول للشافعي ورواية لاحمد وقول للنووي وهذا ما رجحه أهل العلم قاطبة وفكره الشيخ بن رحمه الله وغيره من أهلين فإرادة الخاسي بعد العام للتخصيص أن يخص هؤلاء ملائكة الجبنين من كائن بالأهمية وأنهم هم الذين عنوا بالإساءة بالإساءة من اليهود الآل الدليل الذي بل عليه أي سبل عليه أهل العلم بأنهم الأتباع هو قول الله تبارك وتعالى أن يارو يؤردون عليها بدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العدد فذكر هنا الآل وهم الأتباع لأن امرأة فرعون كانت مؤمنة فالآل هم من تبعوا فرعا فلذلك قيل آل النبي غير أهل النبي أو غير اختصاص آل بيت النبي فإن دلنا آل بيت النبي هم أزواجه وأخاربه الذي لا يجز أو لا يكون الصدقة من أعمان وغير فرعا المؤمنون منه أن الآن إطلاقاً فهم يدخل فيهم كل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم متبعا له المؤمنين اخطئون سعد ان المسألة في أه... ترك الصلاة اختلف فيها اهل العلم اختلافا كثيرا حتى لو انظرنا الى رسالة الامن الالباني رحمه الله رسالة في كفر ترك الصلاة سنراها في اكثر من عشرة صفحات فهو جمع اقوال اهل العلم كلهم ولكن انا ما استحضر منها شيء الان لاني كما قلت قرأتها منذ زمن بعيد ولكن انا استدللت ببعض ما قد قاله اهل العلم في ذلك وهي كما قال ابن رجب رحمه الله في شرحه ان هذا قول جماع السلف والخلف وقول ابن مبارك واحمد واسحاق وإسحاق هنا حكى قوله على جميع أهد العلم وأنهم يقولون بأن ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وذلك سلم بحديث منها رأس الأنظر الإسلام وعبوده الصلاة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه للصلاة فمن تركها فقد كفر ولم يفرق بين الجهود والغير ذلك وهناك ايضا قول اخر غير هؤلاء منهم سعيد بن جوير ونافع والحكم ورياية عن احمد واخترها احد اصحابه وهو ايضا قول للمالكية نقله ابو حبيب قالوا بانه من تركها فقط عمدا فهو يكفر وكثير من المعاصين الان من اهل العلم الكبار يقولون بان من تركها تهاوم وكثلا فهو كفر ليس اكبر ولكن كفر دون كفر ومن تركها عمدا وجحودا فهو يكفر لانه يجحد بامر كما <تصفيق> كما قال معاذ زوجهم وجحد بها واستقامت انفسهم من علوها فهذا امر فيه ذلك فالامر كما قلت فيه خلاف كبير ولنا ان نتبع اهل العلم الكبار في ذلك وكما قلت انا اتردت فقط اقوال اهل العلمي بين السلف والخلف فان شاء الله تعال الامر في الخير، و ليست المشكلة في ترضي الصلاة الان بقدر المشكلة في تضييع الصلاة اي اننا لا نر على وقت الصلاة وهذا اشد لان بذلك نقر بان هذا الامر هو الصواب ونفعل عكس ما نعتقي نفعل عكس ما نعتقي وضحت يا اخوة في صوت ان شاء الله الحمد لله طب هل المسألة وضحت أخت المساعد؟ طيب أنا جاوبتك ترتيب إيه صلاة المغرب في المنزل هل صحيح أن تأخيرها أفضل من هي العاية من ذلك؟ لا، أنا عارف في تأخير الصلاة في المنزل في البيت شيء، ولكن. كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فذكرها المؤمنين والمراضب المؤمنين هم الذكر والأمثل الذكر والأمثل فلم يأتي نص في تأخير الصلاة صلاة العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أخيروا حتى الصحابة كانت رؤوسهم تنسجد على صدورهم حتى تقام مدين الصلاة في صلاة العشاء اما غير ذلك فلا, فلا هناك نص في تأخير الصلاة لغاية الاول مرة فالاصل انها تقام في وقتها والوقت هناك احديث كثيرة بين وقت الصلاة بين الابان والاقامة بين الابان والاقامة هناك نصوص كثيرة تبين الفرق بين ايجان ملقظمة مثل في الصلاة الفجر او في الصلاة الظهر او في صلاة العصر واو في صلاة المغرب او في صلاة الاشاء وهناك حديث ايضا في مقدار الصلاه في مقدار القراءه في كل ركع من الصلاة وجد ذلك العام هادله الحمد قد جاءت كل هذه الادلة والتبصى الادلة باتميد الواضحة ظاهرة صحيحة والله الحمد ولنه ف الاعتماد هو على الدليل الاعتماد على الدليل ان شاء الله تعالى وصلت. وصوت طيب احد هيقرأ أن أحد عنده السؤال أن ليه؟ لأن ال لأن أطلت. أهلاً. خائياً كبار الله في. يعني. تجعلني اخرج من اطاري الدرس تحديث الله المستعد وعياكم بارك الله فيكم هو مثل مرأة المصحف الحائط لا يجوز اصلا اما قال اهل العلم انها يجوز ان تمسكه بحائل ان تمسكه بحائل واختلف في القراءة واختلفه في القراءة اما المصحف الالكتروني فلن ورد فيه فانه لا تمثم لا تمثم فانه لا الكتروني والأيتين. طيب قلت ان المرأة الحائض اهل المرأة قال انها لا يجوز ان تمثل نصحف الا بحائل الا بحائل لانها لم ترفع الـ الـ الـ الحيب او الترفع من حدث الا للتعليم مش عندي مش مش راطحة تقصد انه المعلمة الطالبة واجيز عن مس المصحف يعني حائل شيء مثلا مثل قطعة قماش او شيء يفصل بين اليد او بين الجسد والمصحف فأنا ما أعلم أن هناك فرق بين المعلم والطالب في نس المصحف عن غيره. لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز لمرأة حائض أن تنس المصحف إلا بحائل إلا بحائل نعم قفزاهم لبس الصلاة أي, أي, اي قماش اي حائل اي شيء يحول بينك وبينه يحول بينك وبينه هذا مثل الجنب الجنب لا يحمله المصحفة الا بحائل اما كما قلت يا اخي أخي بقلايبا مابس لسوا صباح رسول صباح لا انا ما افكر في ذلك الشيء والله يا اخي انا ما افكر الان شيء في ذلك هل افكر في ذات الحالية لم يعدها ام لان بالحالية لم يختلف انه حتى في القفازات او في الجوربين الموجود الان منها الخفيف يختلف انه لا يوجد. اما الاصل في الكلام انه يكون في الذي فيه طبقة غليظة طبقة غليظة يعني الذي ليس اذا نسحت عليه الماء. يصلب معه الى جلد جلدك اما الجوارق القفازات الحالية فلو وقع عليها مقرط ماء فهذا يعني يتصرب الى الجلد اه هذا حائل ليس هذا حائلا ولكن الحائل الذي يمنع هذا عندك يمنع هذا عندك فلذلك سمي حائل يحفوش بين الامراض عندنا فترة المجلس العلمي ترخص المعلمة وتعلم القرآن أن تنصر القرآن غير حال تصير لها لا أنا ما أعلم الله في ذلك شبي ربما كما تقول ديسيرا لها أخذ بسد زرائع أو بجلب منافع أو غير ذلك لكن أنا ما أعلم أن هناك رخصة في ذلك أردمه لكن أنا ما أعلمه الله لا يسمى هناك شيء اسمه السلام عليكم لانه السلام عليكم هو الصغى الواردة وانه يصل اسمكم يسلم على الصحابة والصحابيات السلام عليكم لعنى الاسل انه قيل انه لا تفرد قول السلام بقولك السلام عليك لان هناك ملائكة لجانب الله تخي عليه السلام فلذلك تعمل أو تجمع فيرد عليك السلام ولذلك تقول السلام عليكم هذا قول لأهل الان يعني كأنها كثيرا من أهل الم يرددون أن هناك تلقي السلام على من بمكان وليس على الشخص فقطه فلذلك من يجلسون من الملائكة مثلا فتطلق عليكم السلام أما عليكم ما فأنت تفردوا النساء تفرضوا النساء هذا لم يلقيه صيغة بالتأنيث بالتأنيث لا هناك يعني حديث صلى الله عليه وسلم قال يقول إننا المؤمن لا ينجس او لا ينجس هذا حديث صحيح ولكن ليس معناه انه اذا مس شيء او غير ذلك ليس هذا نجاسة الدم ليس بالنجاسه ان المني اصلا اي في مقاله اهل العلم المتكلمه عنه المني ليس نجس لا قل بقوله الرجل إذا أطلق عليه أنه جلد أصبح نجس فهذا يعني لا يجوز لأنه المؤمن دائم لا الجسم شيء أو المؤمن لا ينجس وذلك عندما جاء في الحديث أن عمر بن عمر بن عاصر ذكر عنه عندما كان يصلعنه بصدر الله عليه وسلم فلما ظهر اين كنت قال كنت جند فستحيت عن اجالسك او في معنى هذا الكلام فقال انه مؤمن لا ينجز نعم انا كنت في كتب يعني التكست يسيب بسرعة ولكن انا ما اشعر طب يعني لو زلنا في هذه لا زاد الاسئلة قبرك لا فيكم يعني كان انا هدفي ان يكون السؤال في المحاضرة سقط ولكن الامر زاد على ما لست احسبه وذلك بفضل اخي ماروك <تصفيق> الله المستعال طيب بارك الله <تصفيق> لا. لاجل لعجل أخي ماروك فقط يعني خذنا الوقت الله المستعال نفعل <تصفيق> الله بكم جميع طيب قبل أن قلهم حتى لا يغضب الأخوة يعني أشوف ال الحاجة اللي فوق هل الجزء التصني الجهة الجزء التصني بشديد لا أصلاً لأن أهل السنة أهل الاعتقاد يعني لا يجزم لأحد بالشهادة إلا ما قد شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. من الصحابة مثلا اما الان فلا احد يشهد له بحياته انه شهيد ولكن يقال وقاله شهيد ولا نزكيه على الله نحسبه شهيد ولا نزكيه الله اما الاسماء التي فيها اسماء لم ينزل الله بها من سلطان ما انزل الله بها من سلطان فالافضل ان يتسمى انسانه او تكلمنا افضل التكلم وان النبي رحمه الله كان في كتابه المجموع شرح المهذب للشراغي في مقدمه مجد نصح واكد ان هذا المسونه هو التكلم وكانت منها اشرب الله عنها تكلم ابن عبد الله ولم كثير من الصحابة كانوا تكمن ونبي صلى الله عليه وسلم كان مكني كثير من الصحابة سمى ابا هريرة بهذا الاسم او بهذا الكمية لانه كان عنده هرى او هر نعم وابو عمير وغير ذلك امين فالذي يريد ان يسمي فعليه بالسمة وهو اما التكمي او اسم من اسماء الفئة التي فيها خير ومبي صلى الله عليه وسلم قال لا التكلم لابد فيه من أبي أو أبو أو أم أبو أو أم وقال أبو فلان أو أم فلان أو يكون عنده أب فقال ابن فلان أو بنت فلان لكن مجاهد أو شهيد أو غير ذلك فإن كان ليس هناك فيها حرمة ليس هناك دليل على حرمتها ولكن نحن نتكلم في السنه نحن نقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز او يجب علينا أن نقتفي اثره هناك وقد لقد كان ابن رسول الله اسوه حسنه اللقب غير القين لقد غير القين فالالقاب مثل الفاروق في رب بن الخطاب الصديق لابن بکر وكل من يسمه احمد صلى الشهاب وأسمه محمد سلم شمس الدين وغير ذلك من الأمور وغير ذلك. نعم <تصفيق> ليس أصلا ليس شرطا <معشي> نعيش <أشان في> شمس الدين ليس أصلا ليس شرطا أن يكون الشخص ولد حتى يتكلم بقنيته وليس شرطا ان يتكلم احد بابنه من النساء كما قلت ان ام عبد الله عائشه رضي الله عنها لم تلد وهنا في العرفه وغيرها كثير من اخوات ابن فلان او ابن فلانة وهم يعني لمن لمن يتزوج يعني والتبالث الرجال دليل الحائل بعد اعمش لانه كان اعمش فعلا والاعرج كان اعرجا وهؤلاء من اعلمة الحديث فهي كانت القابل لهم اشتهروا بها ولكن ليست زيبة بالنسبة لهم نعم يعني لو رجعنا كتاب المجموع شرح المهزة النووي، سنشوء ونرى الامام النووي رحمه الله يتكلم عن سنية الكنية وكلام عنه بل من السنة بل من السنة. فالاصل في الكليات او الاصل في الاسماء ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ان خير اسماء قال ان خير الاسماء انه خير الاسماء حميد وعبد خير حديث مباشر ان الاصل الحديث ثابت خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن لانه فيه العبوديه لهذه أسماء عاديه تو تزكيه لوالدك او ذكرك بغير والدك فهذا فيه متسع اما اسماء لم ينزل بها الله لم ينزل الله بها شيئا او شيء سلطان فهذا لا يوجد تسميه فمن احد يسمي شيطان او يسمي عفريت او يسمي أسمى غنيبة فهذا اللهم استعان وبالتا أن هناك من الذين ما في مشكلة إن شاء الله خايف الله. غوست، غوست، غوست يعني يعني أنا أفيد. طريق طيب هذا شرف اخي الحبيب ابو ياسر هذا شرف لي برك ضفيك يجوز طبعا لا يجوز التمني بالقرآن او الله او الله المستعان او حزب الله هذه الاسامي لا يجوز التسمى, التسمي بهم اما التسمى باسماء يكون فيها خير لذلك العبد عندما يدخل في القبر ينادى له بافضل الاسماء التي كانت له في الدنيا العبدالله الصالح اما عصى فينادى له بكل الاسماء القبيحة التي كان ينادى في الدنيا فلذلك يجب على المسان ان الاسم الله ينادى به ويشتهر به بين الناس والافضل في الشهرة او معرفة الناس به هو التكمن. هو الكنيه او اللقب الكنيه او اللقب قال يحيى بن امام ابن النووي رحمه الله كان يكره ان يقال... يقال يقول له احد محي الدين كان يبغض بمحي الدين محي الدين هذا زكريا يحيى بن شرف النووي ولكن اذا يقال له ذلك ينتهر ينهر آه الذي آه يقول له ذلك لو تقصد انه يجوز ان نثلا اشبه شيء بالله اي ناتيله من الله فهذا لا يجوز اما ان اضرب مثل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشار الى المرأة التي ضلت ابنها اي الرجل الذي ضل ببعيره او الجمل او ناقته فدلها لاقاها قال واخطا وقال اللهم ان ربك ان تعدى الكل كرون يعرف هذه القصة فقال لاصحابه الله اشد فرحا بتوبه عبده من هذا الرجل فمثل هنا هو مثل هنا لضرب المثل اما هناك امثله اخرى التي هي تشابه بين العبد والخلق والخالق العبد والخالق اي تناسق بينهما لذلك أهل السنة لا يمثلون وهذا من الأمور التي بيّنها شيخ الإسلام رحمه الله التيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية عن أهل السنة لا يكوفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون فهناك فرق بين ضرب الأمثال أنك تبين مثل يقرب إلى المعنى الميراد وبين أنك تساوي بين الله و وعبده في المثل فتساوي وتعتقد ان هذا مثل الله لذلك هذا شرك عظم وضحك يوجد التماثل لا نعم انكم ترون ربكم لأن القيامة كالبدر ليلة تمامه أو كالقمر ليلة تمامه لا تدارون رؤيتهم فهذا تشبيه برؤية برؤية لا تشبيه المرء بالمرء فهذه أنفلة نعم هذا من تقرب المعنى هذا من تقرب المعنى الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله وقال أنه قال أي أنه في خطبته يوم جمعة نزل من على درجته وقال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كان كنزول هذا فافتروا عليه ورد عليهم شيخ الإسلام التيمية لأشد الرد فالله نستمع فالكيف مجهول نعم القرامضة وغيرهم من اهل البدع اللهم نستعم طيب نكتفل ان شاء الله فعلا طيب نحو لحيها يسمح نفضر قول ذكره شيخ الاسلام بن كيميته الوسطية ان تبارك خاص بالله اسم خاص بالله لا يجوز ان يتسنى به احد ان به البشر فهو مبارك من البركة ان تبارك هو اسم خاص بالعلامة نرى كثير يكتب تبارك او مثلا مرأة تكتب على التأمين، ولكن تبارك اسم الله تباركه وهو من البركة وهو مجمع ما يعني الزيادة في البركة او البركة الوافرة واضح طيب تفضل عليكم، الله عليكم. طيب لا أحد يقرأ أه إن شاء الله تعالى وارد الله فيك يا حبيبا إن شاء وإياكم طيب الذي قبل أن أذهب الذي يريد أن يقرأ يكتب رقم 7 لو ما في احد اذهب انشاء الله تعالى يعني هناك الحديث الاول والحديث الثاني والحديث الثالث لو احد يريد ان عن... الاول والثان والثان والثان اخي الحديث عشان السلام و بارك الله فيك معك اللاقت السلام عليكم و رحمة الله الان شاء الله معك اللوقت السلام عليكم وحيكم الله طيب اخي شي مفتلك لفك اه مظن اني في مسكيلة عندك وهذا عندك جواهة للمر القدر ان شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت آخر الحمد لله بسم الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عنه قال أسمائه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او من ينكحها في روايا او من رأت يتزوجها فهجرته الى ما هجع إليه رأى هو يا ابنك بخارية مسلم كامس عن درايد عن عبدالله ابن يعمر فلسعني كده هكذا الصوت جيد صوت تريقويس ولا؟ يعني أنا بسمع بالحفظ زمن يعني أبدأ من الأول يشوفهم ولا ليه؟ أبدأ من الأول ولا اللي بعده؟ على حفظ الأخ مراقه تقريبا رواه روه المحدثين محدثين أبو عبد الله محمد بن إسمايلي بن إبراهيم البغاري أي تاني الجعفي تقريباً تمام اتكلم حضرتك عن عمر ايضا رضي الله عنه قال بينما نحن جلوسا عند رسول الله ذات يوم طب إيه تاني ماشي يا شيخ طب الصوت كده مسموع ولا مش عارف الصوت مسموع ولا تمام انا عمر رضي الله قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطل علينا رجل نعم ولا يبقى نعم اصطل علينا رجل شديد ال... شديد... شعر... شديد شديد الشعر شديد بأيض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد حتى إذا جلس حتى إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني اخبرني يا محمد لا أتذكر جيدا على برامج أخرى وفي برامج أخرى، ولكن يعني أول مرة يعني أتكلم على الـ القبلة بالعلاقة كذا، فأضنهم هرب يعني. هي رأيت <تصفيق> رأيت الإمام النووي رحمه الله ذكر في آخر الحديث الأول. رواه ايمان المحدثين أبا عبد الله محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن ابرادزبة بن ابرادزبة البخاري الجعفي مولاه لانا جده, جده كان مولى من الجعفي فاذا اطلق الجعفي يقال مولاه نعم قال اسحاق بن راهويه قال امام المحدثين بانه القادر بن يحيى حديث فوعب اطيقه اذا جاء يكره به الجنانه و انه ذكر انه ورد هذا الحديث عن امام المحدثين امام المحدثين هذا طلب حمد اسماعيل البخاري و ابو الحسن مسلم ابن الحسين بن حجاج اهل القرش القصوري صحيح علي ما بين هنا اصح الكتب ان صحيح امام محمد بن مسلم بن امام البخاري ومسلم جمال جميل ما هنا ااا نعم <تصفيق> آه عارف اهو طيب ده ثاني وهناك آه مثل عبزه باحكامي شيخي. طيب اخي يحوى بن عين تأخذ اللاقض ان شاء الله من غير معلومة من غير لو مش يعني لو لا تذكر لو لا تتذكر من عزو الحديث فتذكر فقط اللاقضة ان شاء الله تعالى معك اللاقضة بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصف عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بنما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم انطلع علينا رجل شديد سبادي الشعر لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسنى ركبتيه ركبته إلى ركبته وضع كتفيه على تخزيه وقال يا محمد اغبرني عن الإسلام الحمد لله رب العالمين وقال يا محمد اغبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي ذكاه وتصوم رمضان وتحجد البيت ما استطعته ليس سبيل قال صدقت قال فعجلنا له يسأله ويصدقه قال فأغبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله ولائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأدورني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإلا أن تراه فأنه يراك يراك قال فأخذرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخذرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاها العراف العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليم ثم قال عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جدريل أتاك يعلمكم دينكم أول البعض ولا كده. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس شرد الله إله الله أنام حمد رسول الله ضيقه الصلاة ويتاء وزتة وحج البيت وصوم رمضان خيري مش.